بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين صلينا الذين هم عن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 Hawaii, Lula!